بسم الله الرحمن الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه يصر رحمه أمه وأبيه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اذكر واحد كان من طلابي في الكليه تخرج هذا يمكن الحين صار له 10 سنين لكن اذكر لما كان لما كان ذيك الايام اظن السنه الثالث او رابع او او كذا المهم توفي والده فهو اللي قائم باممه واخواته تخرج وتعين وراتبه كذا يعني قليل لكن مع ذلك استأجر له دور حط امه وخواته ومعتني بام امه كانه يعتني بعليه تزوج وسكن مع امه وامه تسوى عنده بيونه اتصل بي بعدها يمكن سنه بعد ما تخرج وش اخبارك يا شيخ اسك طيب يا شيخ انا جمعت لي قرشين طب مسكين راتبه يعني الله يكفيه ومع ذلك قدر يجمع 1000 و2000 يوفر قال ودي ابدا مشروع لكن يا شيخ اقترح علي مشروع تجاري قلت والله يا ولدي انا ماني مستشار مالي اتصل بي الله اني ما ادري لكن استشر متخصصين اتصل بي بعد كم يوم قال لي يا شيخ انا عندي مشروع قلت ما هو قال بجانبنا سوق على شارع عام والمواقف حقت السوق كبيره جدا افكر اني احط في النص دوار واحط محل يصير المحل هذا على مهب على اربع شوارع على عشرة شوارع لانه دائري والمحلات يا شيخ غالي او اجارها غالي والسوق نشيط قلت والله فكرة كلم صاحب السوق اتصل على صاحب السوق واتفق هو اياه اتفق انه يبني المحل على حسابه ويقوم بالمحل كاملا واجرت المحل يعني هو بيدفع في المحل مثلا تصريح المحل وانشاءه وكذا مائتين الف يقول له اخذ المحل لمده 20 سنه ملكي وبعدها ينتقل اليك يا صاحب السوق هذا جائز يعني يصبح كانما قدم له الاجره مقدما هذا جائز سرعه انت لو تجي لواحد تقول له ابني بيتك على حسابي لكن بسكن فيه اول 5 سنوات هذا جائز اذا كانت الاجره معروفه والتكلفه معروفه او او قريبه من المعرفه المهم اتفق وياه واكتبوا العقد وبدل الرجال يحفر ويشتغل يطلع ترخيص البلديه ما كمل يمكن ثلاثة أسابيع أو أربعة توه ما حط له ولا عشرين ألف في الشغلة ويمر يوم من الأيام مندوب لمبيعات إحدى شركات العطور الكبرى أعجبه الموقع اتصل بصاحب السوق نبغى الموقع قال والله يا أخي الموقع راح الموقع كتبت بينه وبين فلان عقد وهذا رقم تلفونه اتصل على صاحبي يريد أنه يشتري الموقع منه عشان يتنازل لهم بس بالموقع يبيعهم اياه تدرون يا جماعه اشتراه بكم هو ما دفع فيه الا يمكن 20 ولا 30 الف ويمكن لو لو كملت ورط لانه ما عنده فلوس يمكن انا اتحراه يتسلف مني كل ما اتصل علي تدرون يا جماعه باعه بكم باعه ب 850 الف حلم مليون يعني لو لو يقعد 10 سنين يجمعها من وظيفته ما قدر المهم اتصل بي ايشاورني ابيع ولا ما ابيع قلت يا رجال بع بع لو بنص القيمه هذا رزق هجم عليك من السماء المهم باع المحل واخذ الشيك وراح وطق له فيله جديده هذه الفله 650 الف ذيك الايام الفلل ارخص شوي وبقى عنده 300 الف واتصل بي قال بشتري سياره كالفورد قلت والله كثرت فلوسك تشتري سيارتي راح شوف المعارض مليانه المهم سبحان الله وسالت اموره ويتصل بي بعدها او انا اتصلت به قلت اسمع يا فلان قال نعم قلت والله انا, أنا اعرفك من يوم انك طالب سنة اولى في الكلية والله انا اعطاك الله قيام ليل ولا صيام نهام ولا صدقات ما يعني انا قاعد افكر وشلون جاك هالرزق ما ادري لا اكيد والله لا اراها الا ببرك بهذه العجوزة اللي عندك في البيت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قلت له الحديث قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه شوف الحديث يقول يبسط مثل لما يصير عندك مثلا فراش ولا بساط أو زولية وان تبسطها وبعدين يقول لك ابسطها فتجي تبسطها فبدل ما هي صايرة متر في متر صارت عشرة متر في عشرة متر يقول عليه الصلاة والسلام من أحب بدل ما رزقها صغير أنه يزداد من احب ان يبسط له في رزقه ليس هذا فقط لا بل قال وينتئ له في اثره يطول عمره ماذا يفعل فليصرح فليصرح مح واهم شيء اهم الارحام واقربها اليك الام والاب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياهما كما ربياي صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكنوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا اخي المسلم احرص على نشر هذه الماده